وش فيك بالهم ملزوم خلي العتب ما لا هلزوم أمر الخضايق على الله معلوم يا سيدي معلوم معلوم يا سيدي معلوم لا تشتكي أو تعاتب وتلم زمان العجايب لا تشتكيه وتعاتب وتلم زمان جايب دنيا كلها تجارب من أمس تتعلم اليوم دنيا كلها تجارب من أمس تتعلم اليوم معلوم يا سيدي تعلوم لكي بلهم بمرزوم خلي العتب ما له نزوم عمره خنايق على الله. الله معلوم يا سيدي معلوم معلوم يا سيدي معلوم <تصفيق> لو انتخذك دنياك درب العنا كله شواك لو انتخذك دنياك درب العنا كله شواك تحسب نجومك ولا فلاك وين السعادة يا محروم تحسب نجومك ولا فلاك وين السعادة يا محروم معلوم يا سيدي معلوم معلوم يا سيدي معلوم وش فيك بالهم ملزوم خلي العتب ما لا هجزوم أمر الخلايق على الله معلوم يا سيدي معلوم معلوم يا سيدي معلوم والبال بالمال مشغول قلبك مع الخير مجهول بالمال مشغول قلبك مع الخير مجهول والعمر في لحظه يزول رزقك مقدر ومقسوم والعمر في لحظه يزول رزقك مقدر ومقسوم معلوم يا سيدي معلوم, معلوم معلوم يا سيدي معلوم مش بك بالهم ملزوم خلي العتب ما لا هنزوم أمر الخلايق على الله Ya sديdi, معlum معlum, ya sديdi, معlum Dæim على dربa l'ayyem عايش مع زيفا-l'auhame Dæim على dربa l'ayyem عايش مع زيفا-l'auhame يكفي عذابك ولا-لام ما خابت دموعي مظلوم يكفي عذابك ولا-لام ما خابت دموعي مظلوم معlum, ya sديdi, معlum معلوم يا سيدي معلوم وش بك بالهم ملزوم خلي العذاب ما لانزوم امر <تصفيق> الخلاقي <تصفيق> على الله معلوم يا سيدي معلوم معلوم يا سيدي معلوم لا يشغلك دامي وسواس وتصيري معدومه الاحساس لا يشغلك دامي وسواس وتصيري معدومه الاحساس يا شمح الاصل والساس شي يفيد لا صرت معدوم يا شمح الاصل والساس شي يفيد لا صرت معدوم معلوم يا سيدي معلوم معلوم يا سيدي معلوم